أروح أمي أطالع بس بشاط تطيل لي شغلة من عندك واحدة قلت لها يشيلك عجلة النادج قلت لها لا ما قراني طب بني بالغرفة يعني بسلاح سلاح, سلاح الصخمس وشرباية بس الغرفة يعني صغيرة قاعد لبها عاد كتب ونجم تيجا قلت لها لا أوف أوف على يان حلقت له الكريم قلت له أمورة للنبي قلت له أنا ما الله أقول ما أدري الشربات قلت له عملت الصندس هذا وشافنا قال منيح بس البوري على الجنب طلعني على زر قلت له يعني شريدي يعني تعبنا لك يعني أخذ من عندي قلت مصاري ما أقدر راجع منا الشيء الوحيد أنا أخذه والشيء الوحيد اللي قلت له يعني خلاص. لبيك يا أماء ولبيك يا أختاء لبيك أيتها العفيفة الطاهرة والله لن يهلأ لنا عيش ولن يغمض لنا جفن ولن يغمض لنا سيف حتى نتعر لأرضكم وكرامتكم يا إخوتي نكأ العدو يا إخوتي فسرى يدوني في السماء يا إخوتي والكل شاهد لي يكابل الأساء ويقودني يا إخوتي نكأ العدو فسرى السماء فاتي الوشا مدني يكفل لي الاسى ويقول لي عيد ناديت اسعد العقيده والشرى فوجدتهم في غفله ومزاحين نصب الصليب على جبيني عنوان والمجرمون تكالبون سفاحين آه صرخت ولا مجيب فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي أين الرجال أما لديكم نخوة يا مسلمون تأججات راحي يا مسلمون تأججات راحي يا إخوتي إنك العدو راحي فساعي دوي في السماءات والكل شاهدني يقبل الأسى ويقولني الجني جر جناحي يا إقوتي نكأ العدو نكأ العدي فسرى يدرني السماء مواحي والكل شاهدني يكافلني الأسى ويقولني الجني جر جناحي حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاحي عار عليكم كيف ياخد شعفتي جند الصليب ويعبثه بوشاحي وقيود العار لا تتأخروا وافدوا حمى الأعراض بالأرواح إن لم تلاقونا سناشكوكم إلى رب البرية فالق الإصباح رب البرية فالق العدو يراحي فسرا يدوي في <تصفيق> السماء واتي والكل شاهدني يكبلني الأسى ويقودني الجندور جناحي يا إبنتي إنك العدو يراحي. فسرى يدوي في السماء نواحي والكل شاهدني يكابلني الأسى ويقودني علج يجر جناحي